وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله كما قلنا سابقاً صلاح المجتمع من صلاح الأسرة صلاح المجتمع من صلاح الأسرة وصلاح الأسرة لا يتم إلا إذا كانت هذه الأسرة عالمه بما عليها من الواجبات عالمة بمقاصد الزواج عالمة بالحقوق الشرعية أن يكون الزوج عالما بما عليه من الحقوق اتجاه زوجته وأن يؤدي هذه الحقوق على أكمل وجه وحفظه لهذه الحقوق هو حفظ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال استوصوا بالنساء خيرا وقوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فعلى الزوج أن ينظر إلى زوجته على أنها سكن له وحياته مرتبطة بحياتها أن ينظر إليها على أنها مصدر للاستقرار والطمأنينة وأن يعاشرها بالمعروف كما أمره الله سبحانه وتعالى فقال الحق عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه اي لا يبغضها ولا يكرهها ان كرهها منها خلقا رضي منها اخر ان كرهها منها خلقا فيها واحد المساله ما كتعجبكش ما هي النصيحه التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم اليك انك تنظر الى خصلة اخرى تحبها وترضاها منها إن كره خلقا رضي منها آخر وحسن المعاشرة المعاشرة بالمعروف كما قلنا في الخطبة السابقة لا يكون بالضرب والشتم والاستهتار والاستخفاف من حقوق النساء لا أيها الأحبة لعظم شأن هذا الأمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم اتقوا الله في النساء هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أصحابه وموجه إلى سائر الأمة ومن أعظم حقوق المرأة على الرجل واستمعوا جيدا أيها الأحبة من أعظم حقوق المرأة على الرجل أن يأمرها بطاعة الله أن يأمرها بطاعة الله لو حقق الرجل هذا الأمر لاستمرت حياته بدون مشاكل لو أمرنا نساءنا أزواجنا بما أمر الله عز وجل به ونهيناهم عما حرم الله سبحانه وتعالى لم تلأت بيوت المسلمين بالسعادة يقينا وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى هذا الحق العظيم فقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها امر من ملك الملوك امر بماذا ان تأمر اهلك بالصلاه وان تصبر على ذلك يعني بعض الاحيان حتى ولو دعوت ابنائك اهلك الى الصلاه لا يستجيبون فماذا على الرجل ان يستمر في دعوته لهذا الامر واصبر عليها ولا تنسوا قوله سبحانه هو تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كلام كبير قوا انفسكم واهليكم نار فالرجل ايها الاحبه يجب عليه ان يكون في بيته امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولذلك لما جاء المفسرون على قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ماذا قالوا قالوا قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله عز وجل من المحافظة على الفرائض ومن منعهن أو كفهن عن المفاسد المحافظة على الفرائض وكفهن عن المفاسد فلا يسمح الزوج على سبيل المثال لزوجته بترك الصلاة أو بتأخير الصلاة لا يسمح لها بمشاهدة الفضائح على الفضائيات وعلى التلفاز لا يسمح لها بالذهاب إلى حفل موسيقي قال أو سهرة موسيقية لا يسمح لها بأن تخلو بالرجال لا يسمح لها بحضور أعراس تختلط فيها الرجال بالنساء وهكذا فقوامة الرجل التي اعطاه الله اياها هذه القوامه ليست لعبا ولهوا بل هي عمل وتخطيط وجهد متواصل لوضع حد لتلك السموم التي يبثها اعداء المله والدين ليل نهار يعملون على افساد الاسلام والمسلمين يبثون السموم لمسخ الأسرة المسلمة وهدم نظامها بالدعوة إلى ما يسمونه بتحرير المرأة قالوا وهي في حقيقة الأمر دعوة إلى التمرد على الله عز وجل دعوة إلى التمرد على قوامة الرجل دعوة إلى نزع الحجاب دعوة إلى اتلاف القيم والأخلاق دعوة إلى تجريد المسلمين من رائحة الإسلام فأعظم حق للزوجة للمرأة المسلمة على الزوج المسلم أن يكون عونا لها على طاعة ربها سبحانه وتعالى وإلا فورب الكعبة فورب السماء والأرض ايها الاحبه ستتعلق بك امرأتك التي لم تأمرها بالصلاة لم تعلمها الصلاة ستتعلق بك زوجتك التي خرجت متبرجة ستتعلق بك زوجتك التي لم تجلس معها لمدارسة القرآن ستتعلق برقبتك يوم القيامة وتقول لك لما تركتني في تلك الظلمات لماذا لم تأخذ بيدي إلى طريق الجنة لماذا فماذا ستقول لها في تلك اللحظة بالله عليك ماذا ستقول لزوجتك في تلك اللحظة وقد جعلك الله سبحانه وتعالى مسؤولا عنها كما قلنا من اعظم الحقوق اذا تكلم الانسان عن حقوق الزوجه على زوجها اعظم الحقوق ان يكون هذا الزوج راعيا لها في هذه المساله ان يكون هذا الزوج معلما لها للصلاه ولغير ذلك من الفرائض ومن حقوق الزوجه على زوجها بالطبع مساله الانفاق وعدم البخل ايها الاحبه لان الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذه هي الشروط بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فنفقه الزوج على زوجته واجبة, واجبة بالنص القرآني وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤجر على هذه النفقة يؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى أيضا ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله يحتسبها أنفق على أهله يحتسب الأجر عند الله عز وجل فهي له صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي له صدقة وأنا أقول لكم أيها الأحبة احذروا من مسألة البخل. لا سيما في الإنفاق على أزواجكم فإذا كان الزوج لا ينفق على زوجته بالقدر الكافي وهو قادر على ذلك فإن هذا سيملأ قلب الزوجة ببغض زوجها وكراهيته والحقد عليه وإن كان من أصحاب العلم وإن كان من أصحاب الجاه والمنصب فقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه من بخل زوجها أبي سفيان وأنتم تعلمون من هو ابو سفيان كان من أشراف قريش ومع ذلك جاءت تشتكي منه من بخله وايضا الزوجة لا تحترم الزوج إذا كان لا ينفق عليها لا تحترم ومن حقها أنا أقول من حقها هذا الأمر كيف تحترمه وهو لا ينفق عليها كيف تحترمه وهو لا قوامة له أقول لأن القوام تتمثل في ماذا؟ تتمثل في الإنفاق على الزوجة تتمثل في رعاية شؤون الزوجة تتمثل في تعليم الزوجة وهكذا فهذا لا ينفق عليها فالزوجه لا تحترمه كما هو حال كثير من الناس في زماننا هذا بل قد تصل به الوقاحة إلى أن يطلب هو من زوجته أن تخرج للعمل وأن تسعى من أجل توفير لقمة العيش توفير القوت اليومي وهو جالس في البيت لا يتحرك مع أنه في ريعان شبابه وقوة حياته نسأل الله الأخي أقول قولي هذا والسغفر الله بولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن حقوق الزوجة أيها الأحبة على زوجها أن تجري دماء الغيرة في عروقه من أجلها والا يقر الخبث في أهله بحيث يراها أعطيكم مثالا بحيث يراها في الصباح الباكر قبل خروجها من البيت تقف أمام المرآة لساعات طوال تلطخ وجهها بالمكياج وتتزين بشتى أنواع الزينة وتتعطر بأفيح العطور وهو ساكت لا يتكلم بالله عليك يا هذا كيف تسكت عن هذا الأمر كيف تسكت عن خروج زوجتك من البيت بهذه الصورة أنا أسألكم كيف يكون الرجل بهذه البرودة بارد القلب بارد الأحاسيس بارد المشاعر لا يبالي بهيئة زوجته كيف تخرج إلى الشارع هل خرجت متبرجة هل خرجت محتشمة لا يهمه هذا الأمر أقول لهؤلاء أين الرجول فضلا عن الإسلام لا أقول لك أين إسلامك أقول لك أين رجولتك أين غيرتك على زوجتك فمن حقوق الزوج أن يغير الزوج عليها هذا من حقوق الزوجة وأن يمنعها عن مثل هذه الأمور بالطبع بالتي هي أحسن وليس بالضرب والشتم كما قلنا سابقا ولكن بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة أما الضرب والشتم فيفسد ولا يصلح فهذه أيها الأحبة بعد حقوق المرأة على زوجها إذا اداها الرجل كما ينبغي يكون قد قام بواجبه في الحفاظ على بيت الزوجية ولكن أنا أقول لكم الحياة الزوجية لا تقتصر على دور الرجل فحسب لا تقتصر على حقوق الزوجة لا هناك طرف آخر في المسألة وهي المرأة بنفسها ولذلك سوف نتطرق في الخطب القادمه إن شاء الله نتطرق لدور المرأة في كل هذا وحقوق الزوج عليها وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا أن يصلح أحوالنا أن يصلح أحوال بيوتنا أن يصلح أحوال أزواجنا أن يصلح أحوال أبنائنا وبناتنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم جد علينا بالفضل وَالْإِحْسَانِ وَعَامِلْنَا بالعفو وَالْغُفْرَانِ وعاملنا بالعفو والغفران ويسرنا لليسر وجنبنا العسر ويسرنا لليسر يا رب العالمين وجنبنا العسره واغفر لنا في الاخره والاوله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله